أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ الله بِهِ عَلِيمٌ ثُلُ الثَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قِبَلِ أَن تَنَزَّلَتْ تَرَا قل فَاتَوَبِ التَّورَاةِ فَتَلُواهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استقاع إليه سبيلا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 وَكَيفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا تفرقوا أذكرو نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا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 Vale Allah'e tırjedilmeler, kütüm gayr-i imte aخرjetlilnâs te'mrûn bil-mârûf ve tenhûn ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن إلا أذى فإن يقاتلكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من سَيُوبَأُ بِظُلْمٍ مِنْ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيانا هم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات فأولئك من الصالحين وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ فَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ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 وعيات الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا وتدون ما عن التم قد بدت البضائع من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.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 وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا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 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا تكون من فزرهم هذا ينددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه المسرمين وما جعله الله الا بشرا لكم ولتقم قلوبكم به وَمَنْ النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُ الْخَائِبِينَ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 والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِبَاءَ أَضْعَافًا نُضَاعَفَهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ فاتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ذا الرسول لعلكم ترحمون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 وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمُ الْغَفْرَةُ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 أَمْ حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم لا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ما يعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه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 فَمَن يُرِدْ سَوَاءَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ سَوَاءَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ لَكَ أَيُّ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفٌ وَمَا اسْتَكَانُوا لَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا رَافِعًا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا لَن نَّصْرَنَّ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابٍ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 Lillahu habirun bima ta'malun Summa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 لله يحيي ويميت لله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أومتتم لما أوفرتم من الله رحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله اللَّهِ لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك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 وَإِن يَخْذُلْكُم فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَ اللَّهِ كَمَنْ سخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من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 أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم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 وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ مَآئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين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 وعقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين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 سَقَدْ جَمَعُو لَكُمْ فَخَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ تَنْقَلَبُ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لِلَّمْ يَمْسَى سُوُوم اتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين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 إنما نُمِلَّ لهم ليزدادوا إثمًا، ولهُم عذابٌ نُهِين. ما كان الله ليذر المُؤمِنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.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 ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطلقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض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 أَلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارِ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ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 ان الحياة الدنيا الا متاع الغرور. في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركون. أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه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 رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّمَا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على ولك ولا تخزن أيوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد تستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عامل منك من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا أخرجوا من ديارهم وأذوفوا سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنة تجري من تحتها الأنهار.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 قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا أرابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها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 إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم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 السدس من بعد وصية يصيبها أودي أباكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم يصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن وَلِلذُكَرِ فلكم الربع تَرَكْتُم إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن طَلَّبْتُمُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ مِنْ كان لكم ولد فَلَهُ الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل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 يا ايها الذين امنوا لا يحنن لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعظلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه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 إنه كان فاحشة ومقتا فساء سبيلا أُرِمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأخواتكم من الرَّضَاعَةِ وأمهات وربائبكم التي فِي من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين لا بكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غثور رحيما صدق الله العظيم